لنا دعثنا عليكم عبادا لنا أُولِي بأس شديد فجأتوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم ردتنا لكم وكرّث عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم, وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسن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 وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجري كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخيم وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة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 اقرأ كتابك كفأ بنفسك اليوم عليك حساب من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه وما أضل فإنما يضل عنها ولا تزِع وَأَزِرَهُ أَزِرَ أُخْرَاهُ وَمَا كُنَّا مُعْلِبِينَ حَتَّى نَبَعَ ثَرْشُو وَإِذَا أَرَدْنَا أن هلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح؟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 وقرب رحمه كما رب ياني صغيرا.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 ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرث في القتل إنه كان منصورا ولا تقرضوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ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 كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة واتصل على الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصحكم ربكم بالذين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لا تقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن اللي يتر و ما إلا نفورا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 ولكن لا تفطهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا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 إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف مربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أَإِذَا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا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 يوم يدعوكم فتجيبون بحمده وتهنون إلا بستم إلا قليلا وقل إِعْبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْزَقُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِيناً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 فَتَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ الطِّيْمَةَ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّنَتْ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, القيامة لَأَحْتَنِكَ النَّذُرِيَّةَ إلَّا قَلِيلًا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 فأمنتم أن يخف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أنتم أي أن يعيدكم في تَارَةً أخرى؟ فيرسل عليكم قاصفاً فيرسل عليكم قاصفاً من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بِمَا كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعة.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 لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لَأَلَقْنَاكَ ضِيعَةَ الْحَيَاةِ وَضِيعَةَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تجد لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَأَيْلَبَسُوا نَخِلَّكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلَ لَهُ قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرآنَ الفَجْرِ إِنَّ قُرآنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحْجَدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَاءً يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وقل رب أدخلني مدخل صديق و أخرجني مخرج صديق وجعل لي وجعل لي من لدونك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا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 أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما دعمت علينا كسفا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء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 ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أإذا كن حضارا ورفاتا أإن لم يعسون خلقا جديدا أو يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أَجَلًا لَّا رَيْبَ فيه فَابْتَغُوا الْغُفْرَانَ لِرَبِّكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا ۚ وَأَن تَعُودُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ رَاضِيَةً خشية الإنفاق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 رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومنعه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض